أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المذذر قم فأذر وربك فكبر وثيابك فقهر وضجز فهجر ولا تمن تستكدر ولربك فاصبر.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 لو واحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكته وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا.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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين فما تفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستفره فرَتْ مِنْ قَسْوَرَهَا